الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى أفتضمعون أن يؤمنوا لكم وحاولوا اللي نبروا إياه والله نقوروا إياه والله نعسين إياه لمن كان له يهود وأدد إلهي والنعي وأدد على إلهي كل عليك waadada ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo anbiye diiday oo xaq sad ugu horimay jiray oo qarin jiray markaa rabbigaan subhanahu wa ta'ala uu nabarayaa waxaa la hadayaa muslimiinta markaa kitaabku ku soo dagayay inaga jira مصارفة رجكة غبطان وطمعيسان يهود هنا الهي كتابك كيسا إذين فميهان يوحى أدوشي غيسان حقها يرسول كينا صلى الله عليه وسلم وقد كان وقد حال كان وآها فريقم كور ومنهم إياه كميدها يسمعون قوم مغلا كلام الله هذا الهي وطورادها ثم يحرفون الهي كتاب فميهان فميهان فميهان فميهان فميهان ايه كثمين جران سيدان ويمرقم مدد كاثر جاكا قفتان انا اله رميان رسول كيسر رميان هادل كينا رميان كتاب كينا رميان كتاب كودي تورادها ايه كماشناين باي ku كثمين جران انتاين مغلان ودقائستان او ايهو قران ايه باي ثم يحرفونه بدل جران من بعد ما عاقلوه انت يفهمين كده قليب ايهو فهنسان او قران ايهو حدير الله عادوك غرناه ساله دو إني واجب صحيح روح كسب مسلمي لأن غرناه يهوساس وكره غرناه أيه بدر الجيران ويدني الجيران هذه السحارة ورقة عالية أو كبقة أو كتعدرة مدن سحر على قوس waxba laga yabaado waxa aan inta la siiyay xaqiiq u ganayn inuu kal leexdo taageero inuu qodro roogiye inuu san xaq ku socoday badal ku socodo inuu taageero فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النصاب والرسول حديث صحيح إننا على رسولك صلى الله عليه وسلم فيقولي قوم ضيّد فتنة ذات وعلمات إن لكل قوم فتنة وفتن على الماء يهود هذا وحي إلهي يودي ذن أو كتاب كتاب بأنيان أو رسول قوي يعرفونه كما أبناء أم سيد إلهي لا يُجرنا إياه يودي مال دكتيود أنا أيه مرح الآن وضد كمال سياه هو لونه ووكاس الله كرامي يدك كاس الله من dat kan la stan min hadii aan faacana oo xaq raacan saas sidaan iyo naftoodi ugu shaqaysi xaq dadka Ilaahay uu ku cidhiyay adduun iyo aakhiraa Ilaahay korbu haddii aad rabto Ilaahay inuu ku cidhiyeeyo oo Rabbii subhaanahu wa ta'aala korkuu qaado oo مائة رجال إنسان ومطعم عيسان ممنين ترى لحظة أن يؤمنوا هنا رومايان اللهكم إذن كأنه إذن رومايان حق هذا الشيء كتاب كنا هنا إذن رومايان رسول كنا هنا رومايان مسافة رجعت قستان وقد حال نحن كن سأنا وتعالى حذرنا وكتاب كذي يرسل كلاص الدلائل السم كتب إنجيل ساقوم الحديث جيه ماذا مالين كان رسول كنا صار يكتب فهذا خير جينين. سألوا إله الشجر ويجونا صاردو. يا ويخم ين إله سبحانه وتعالى. ولتجدن تجدنا أشدا. تجدنا أشد الناس عداوة للذين آمن به والذين عشر ولتجدن تجدنا أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارو. ذلك بأنهم منهم قساة وربان. وأنهم لا يستكبرون. لان حقا. أما حدارد ويجينا قال كانت وحه ايجاي ليه اما الهي ونا كنا سيكتول الهي اسمك في ريال نصاره اساس اساس الى لك يهود وعدد ملعونين او حق ولي ودي دي او دبدن والهي سبحانه وتعالى يا انبي يسدبي وربي سبحانه وتعالى سان سمن الكتاب في انتي دي دي, دي انت بورنا سو قادي دوشا لا كانوا لي وان صار هذه كلا قاصو حق قصر كو قارين جليب مركينا كبخي جيرو بلانكا الله سبحانه وتعالى كان وحي اهاين فريق كح أو منهم يقوده كملها يسمعون قوة مغلا كلام الله هذا الكريهي ثم يحرفونه ومرت مغلا كذب أي يبدل يم معنيه يبدل ين هذا عادي رهيل واحد سوى واجه هذا تناوجب لغما كورن عمدة هذا عمد عمد عمد صخرة وجدنا محيطين عمدة عمد كسر رئيسا مغاي رسا لغما موسا حوالا لغسية لغسون دوي إلهنا سبحانه وتعالى نكرس دل لي إياه هلق يوم. يقول اللي عن الدنيا مين ذا خروف وقصة الضرعي مركز ساس ثم يسويه حقيقي ثم يحرسونه ويبدليه من بعد ما عقلوه وكلام كراه أنتي فهمين كده معني سيئات توصي ساس على حاجة واللي إحنا عاد يسوس إلهي سبحانه وتعالى ورجع او وفصل كاد أهين يروح وصار بس مهنا وتعالى ورجع بدقيلة وعامي وهم يعلمون إيوه ولب علمه الله سبحانه وتعالى يو أب. إن ay dadka sida ay sheegeen ay ku fasireen ayna ahayn ay leexinayaan macnahood dadkan nooc aad samayay fajja ka qabsanay ilaha rumeyan oo rasuulka rumeyan oo xaq rumeyan oo wax ila ka qaata wa ila laqum makay laqulman alladina aamum yahudu sida muumineenta kuwa aha munaafiqin u lahaayeen bimaafiqin lahaaniyaku oo mu'minba inta bedayana muslimiintu kuwaas ila ay ka waray munafiqiinta yahooda waydha laqoo markay la kulmaan aladina aamano ku ilaahi rumayay rasuulkiisa mu'minan qaaloo wa alayhi subhanahu wa ta'ala haydahan aamanno anaguna mu'miniin baana kitaabka warumaysan laa rasuulka warumaysan isku mid baa inuu xasaasay day wayla xala markay la gaarnoqdaan way xali noqdo bacdun barkood ila bacdun barka markay كوين مرافقين لها أيها وح كوي كوي د قال لهم هذا السعد يصير يو أن له المؤمنين بأن التحدثون المؤمنين ثم وحده شجع يسان بما فتح الله عليه وحيله ين كيذن فري علم قات تقانان مالوش شجع يسان كسره صلى الله عليه وسلم قال أبتيه وكتابك الثوراتها بكسر ميه إنجيل بكسر ميه وكرس وصفات كيسية معي كي وح وح ميا waxay innaga kargayn ognahay ee kitaabkeena ku sugan nimankaa ogeysiinina maxay sababta tahay li yahay ku kuun bi sayid qurad doodan waxa aad ku sheegteen aad u furteen inda rabbikum rabbinaati sawi ilahay markii horta qiyaamada aydaan ilahay iyo waa xaqiiqaanay oo rasuulka galanay دروه ايلاهي وميل كلا وود او خير دررو ايو نار ايو على ايلاهي ولدو waxaa way aqaligi si shaqayn mahay aqaligi si nala kale wala daboolay waila kullu din waila waqtiga laqoo ay laqul man munaafiqinta yahooda hawaya al-ladina aamano datka mu'mininta qalu وإذا خرامت ولا خالي نقود بعضو برقد الى بعد ما كيسكل يوبان قالو حي دهن كوي المنافقين تها موين كوي كلا او ايغوديه غاليماد اسكادايتو يوهيد اسكغ دغنا هيا و حي دهن و خاينا كوداهيان كون منافقين تها تتحدثون مؤمنين كميات اشهغيسان بما فتح الله و هو alaykum si xuhu ilaay idinkayd lugaysiyod ogtiheen oo aha rasuulka shifadi siye kitab fanaani haqiiyey rasuulka yugu dambeyo khaatimu النبيين yeyey haqan adgaranaysan mid u qashayaysan li yahajju kusayid kuladodan bihi waxa aad u sheegteen oo haqa aha inta rabbikum bidqi aktis afalaa taaqqulun bay yuhuudis kulli wara aqli marihidi niya samogeyma ka qiraar taaynay ilahay warkisa in way yaqaan oo saa'arurto way yaqaan oo yaqaan oo kitaabkan ugu xaq ogbay ka sudiidan warshaas oo inay inaanu wax ugu sheegay waxa uu raa Ilaahay idinka kaliina wadaayeen faro inuugaysay uu ku sheegay saasayday ambo walay subhanahu wa ta'ala ilaahi huwa awala ya'lamu min lugay anallaah ilaahi كل حيو حقينا يوافطان بيه كل حيو وعجي انه اليه سبحانه وتعالى المغلي وعركي وهرتس التقيا وحبك القرصانين إلهي هرتس ان انكراد دوضي إلهي يجيو انه عن عدن وحوشي انه بابعوب من حي إلهي سبحانه وتعالى اكتسب ومن انتو الدوض دوضو طريس إلهي بابعوجي اولا يحلمون ابو قال مين عجي كواس أن الله إله يعلم اليوم ما يتسرون وحي السريسانيين وما يعلمونه يوحي موجينيين ومنهم يهود وحاكمي ذهب هم يونا قواء وحنا أخرين وحنا أقرئوا أمي وحالها نسبة إلى أمي والروحة وحنا أقرئوا وحنا أخرئوا وهذا عربت أي يا رسول كانت أمي وحنا أقرئوا جنين وحنا أخرين جنين عربت نفسه الذي يجريه لأنه ينظر أن إله كتاب رأيه بسودة جيني. تصور كأنك الكتاب هاي إنه علم هاي إنه واقع ومنه محكمي الأمم يوجهها لهؤلاء ونحن آخرين ونحن أقويون ويهود حقهم لا يعرفونه ما جرى نيان وموهوا الكتاب إلا أمانية من عباد سوري إلا أمانية إلا أكاذيب بين مي وح بينهم ويحكل موهوا ين بين شجان ويحكل موهوا مجيد سو إلا أمانية إلا, أمانية إلا أحاديث شاكل عدد وينها موين شاكل موين وحكا لك موين وحكا لك موين وحكا لك موين وإنهم ما هم معهن إلا يظنوا انقوح مراين أي موين يهودك هو ندع العلم إلينا وكوات وحقي قالنا علم له وكتابك التوريه يقع أنه يكسل ديدين رسوله قريان سفاته سوى كتابه قرآن كديدينه وكاسه حوار أوقعتانه هو أنا وأكو أنا الجهلوي ما ركز ومنهم حكمي اليهود هم ميونا قوة عن وحنا أقو أنو الجهلون وحخيرين وحنا لا يعلمون الكتاب كتاب كم كم يقانن إلا أمانية شكله دقة أي خم غل ميون إلا أمانية بيننا الشقان ميون بين ميون إلا أمانية هو gara de waween siyeen ay dhiheen ilaahay baa inuu dambi dafyo waxa ka soo sawayno ay aan yarbaanti leena xadabo raynaga soo baxnay saasana waa lagu fasirayneen wa in humu ma humaana wa quwan humiinte ila yadhununa fawh marayna maro bay kusudan fuweerun qaliy taana wa ta'ala waxa halaqi wal kha inta soo hadiisa aynaa sahih ayn in illa wariyay in wi yahay bur naarta qasaal waxa kale oo uu sheegay in la wariyay in uu yahay tob ama wabi naarta qiyaal markuu waxyaalaha soo dhigay هو oo kulli ee soo noqlay waxa sax ah sax uu saxiyay inaay taasi sida يكتبون قرية الكتاب كتابك بأيديهم جعانتهم ثم يقولون وحيليهن هذا من عند الله وحنا نقرية وقعانت يو فقرتان او كتابك اي تحريفيان وحكجرينها الهي اكتس وكاء عضي وكتاب الهي سويد الجي ساسع عمده كلها ليشترو سين ويبسادان به وحا اي قران ثم نقريهن wa iyaga iyo fadligooda iyo wakaa iyo in la wax la siiyo oo la karaameeyo oo siiyo oo laga dambeyo keliya aayad sheegay oo muxaba ka jirin ay soo ka kuwa oo hal aad dhaafsato waxa waa allah waxa weeyahay mar waxay leedahay aduun kale ay xisa khana xagrabteed qamadan fawailun halak ba allahum quwa asuqnaada iyada min ma ka tabad waxay qortay sebti ab waxay gacanta ku qoreen oo ha waxan waxba halka kale ee aalaab kale ilayeen iyo tok kala onnaareed maxay ku leeyeen waa waxa xuneyn ay kasbadeen oo rushwado ahaa ay ku qaateen kitaabka ay bedeleen oo xarifiyeen fawailun suhaalaq suqnaadi lil ladina qowa yak tumunal kitaaba kitaabka qoriyay beedhi dia gaantor kitaabkee ay bedeleen oo muharrafow jirin oo macnihiisa sidoo ilahay ugu tala galaystay وعن الله يتجنون الشيخ سعي الوحوه لانه اللوه اليه ثم يقولون وحايله هذا من عند الله وحايله وصاقر كانوا هذا كان وحن قران او هل كانوا وقرانا إذن شاقه انه من عند الله اله اكثر سفر اله يسودج وكتابه صاص اليه وهو اله يسودج وحي صاويه اليه به وحاء ساقرتين ثمنا قليلا أما به كتاب كتاب أي تحرفيين سئبوا في ثمنا قليلا كتابك بدل كي سئب الله إن حوار الله سيو فويل اللهم هلا باؤصبنا مما كتب ذي ذيم قاموا هذا وحاء قرطى كتابك وآها كتاب في الله يبدله وويل بهذنا أصبرنا مما يكتبون وحاء كسبدان كتابك آها حارانتها إيش شو وقيل له كتاب كتاب يدرينا يفوق قارتين وقال اليهودي وحيدهم لن تمصنا ان طاب ميس النار النار الا ايام معلومين معدودة كرسن قل وحاتهن مليون فهمدوا اتخطتم وحات يلاتين او سمائتسين ان الله الهي, الهي اكتس عهدن بلن ما اله يبقى بلن ادل غشن فلن يخلف الله الهي مبرئ او كما وعده بلن إلهي ورب بلن قال بلن كيسا ما كبر حي أو مأودي ولا منه إلا وء ميراهي ببلن سبحانه وتعالى أطلق الشينه إذن ما هي إلا معلم موجين أم تقولون بل أم تنوثي إضرب بل تقولون وحد ليذين على الله إلهي وحد كل ذن مالا تعلمون وحد ذن علمون إلهي بكتبنا ونص تحديد صحيح أقصى غنائي رسولنا صلى الله عليه وسلم خير مركيز سمايا وسقيا مركس وحياه ربنا waxa kamid ah waxyaalaha weydiiyey hadith ka imaanow bukhari saxii koori ya naat tagalay markaas waxay dhahdeen dhowr maalmo ay intaan galo ayaa idinku nooga dambaynay markaas waxay u yiri ilaahi haydi infujiye idin ka dambayn mayna wad ku wareeytsan nar sidan maye sumaysan aadihin khab waah sayalno aasa ayu rasuul sallallahu alayhi wasallam kulli dambay ka sheegayno mid walba rasuul sallallahu alayhi wasallam abi in kaamee waaka eh markay ku wadaan waydayan si waaraad aan ben koosan si waara salu garatay ayatan dambana u gaarnayso waqalu haydhan lan qamasana maalmaha ay sheegayeen wa maalmi aan diga inta aan la guuraynaa cadaab ay ka bacdin waana laga ay ilaahay yahay aruurtiisu wuu najeelay oo nan nacaadayay mahay waqaaho haydaha yahuudiyiin lan tamsanana taamay ilaahay waxa yahuuddu inay oo warramay nacaab rubiile ay oo waxa ay sameeyeen ku hadleen ka fogaad labada samay waqaaho lan tamsanana nar ila ayama maalmo weyn macduuda tan qirta quluuxa taa marka aad ملايوا <تصفيق> اذا قربلان الله عاين فلان يقول الله إلهي مبرئ او كما وعده بلنك الهي و هو بلن قال لما وايه ولي املاي وبلان أم تقولون بل تقولون نار قن وحكم تقولون وحد لذي على الله ما لأ تعلمون وحيدان اوغين وحيدان علم الله بسكن ااورونيسان بل نار بوين تاب تمسكم النار بل نار بوين تاب من كسب سيئة ذنوب هي سيئات صحيه كسبه واحادته او اي كوفت هاي رييسو او مخورته وي سدا بيه او كلي ذنوبتي سين نقصت مثل لقبي ذع والبكمره خطيئة ذنوبتي في فورائك قوة اصحابنا اذا كنا ساسين ذنوبتي دي ابا سيبا سيبا سيبا الا اي نقصت مثل لقبي فورائك هو ذنوبك اي حادثتاي او حرريستاي Hum iivo, siinä näyttää, että hän on wa kuori. Paola ei kestä pahun näyttää, hän on siinä kaivunut. Välä näyttää vain tavamme, on asia suhannen ja olla hänä وحيدة <تصفيق> لها وحيدة لها وحيدة لها وحيدة لها وحيدة لها تربطت الدنوب وحيدة به أي حراريسة قوة خطيئة دنوبتون فأولئك قوات أصحاب النار هم يوفيها الخالدون والذين أمروا Can ich dir東 and yourself who will Lafe 性, will often say to each side and give the people to each side Batheke of his fellow병ies who brought us want to be attracted to Versatility They do to Zacchaeus و Desdeceives us 10 12 and we each say that 그럼 إنه عابدين إلا الله إله مهين و بالوالدين يحسن لقد واردنا إنه يحسن سمعينه أصبحت له حسن برئ يحسن وبذل قرباء, قرباء إنه يحسن سمعينه و بالله يبقى لك واليتام إنه يحسن سمعينه والمساكين وقولوا كده الله سبحانه وتعالى munqarka karraaba dadka salaama qalaal mic aan oo ruuxu jiciray dadka ku dha waaqimoon salaata salaadana tooti rukuucadeeda iyo sujuudeeda wa minkum idinkeen kamida wa antum idinku nabila hada ta saax iyo waxa waxaa hada saaxabada iyo dadka muslimiinta iyo yahuudda kale aan qonin balan ka ilaahi subhanahu wa ta'ala fuli balan ka ilaahi waa waamista rabbi w iyaga toos baba loo qaa injiro burin ta halka la keenay injiro balan ma ku qareysaan inad ilaahi amarkiisa ماركة يهود وقرع النقانة ومدد صاع الجارس هو رب الله سبحانه وتعالى وذكر تطغشك الوقت جاء خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون حاعدين إلا الله إله الموية فاسن قرب بلنون أم ريف وبالوارد دين إحسانا فان يدان قرب بلنون لبده وارد أبهر المصميم إلهي باللود ولا جنا لو جلاؤه إن غيرك لابهر المصميم ولي أطعمه أغن كأبيه دمته مسكين كه حتى ماذا حين لا صلح إلهي بل لونه ورد وصل كان صلى الله عليه وصحبه سنة كيس وسحية الباري الحمد لله وكتابك الجامع الصغير الصحيح الجامع نبو فأوشك رسولك صورك قلب عليك مركز تريد أن يلين قلبك وتدريك حاجتك لا والله ان إن قلبك قد جعله حضن الضن هاجي الله يكف ضيوف قلبك قد جعله فريقه القلب أنغض الدين تئليه من فريك راعى مرت إله إلا في قلبي سمي وجلعه هوي و وكال سو إلا إيدتي و هنا نار ما تاوسوي رسول الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم حي من طعامك وامسح و سيري اخريه ادم قلب وليساما واحسن صنعي والمساكين مسكينك وحب ان هيسن انسان واحسن صنعي هذا الهيسن صنعي صحيح الهيسن صنعي مال الهيسن سواك للناس فانا هذا المعان كو هذاك هذا روحو وجيعني هو صدقه والكلمه هذا هذا المعان كو هذاك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع مربى صدقاي بلايينات بهذاك خير بني هذا المعان دك كترو هذاك المعان معروف والله فرق كامله ممكن كراجعوا وكثالك الروح الجعلية وكفر حيث وقولوا الناس حسنا واقموا صلاة وتزكاة ثم توليتم يهود الله سبحانه وتعالى لا ثم توليتم وجهتين إلا قليلا منكم وحلاه ذن فريوات كثرة يوم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وحاولتهم إلا قليلا منكم وإذا أخذنا مثاقكم وذكروا حصوص إذا وقتك أخذنا أنقاضنا لا دمائكم وذلك هو هو و اي انظروا دي دي سالو دا دي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وحل اي سو داري وقد بالله عليه دماغه ولا سكا الى الياء دي ان حق هين هذا دار خطر بط كوسانته دي واسع سواسع برو كاسانيه حتى يسيب الدم الحرام لا تكن الدماء دي جهه كبادينه حيث ولا تخرجون انفسكم جريها يستسارين تغريدون أنفسكم نفتنا كسرين الروح مؤمنك والله كارو وتعالى من دياركم قرينا كسرين ثم أغررتم وضع قرثين مثال طائية بلنك أنك قالوا وضع قرثين وضع قرثين وضع وأنتم تشهدون من خاتبات كتهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم بلنك أن يهود صدح قليل بأي مدينة الدقنية لو أنا qabilke awasli jiree xilfil lahayn midna waxay xilfil lahayn khadrate markaas markay ansaar islaaystay la waystay jireen oo dad waxay ahaayeen dagaalamo weeyaan saar soo dibada oo boqolal hal maali iska dilay oo xadaj iyo muubaafal 40 iska dilay bay la kala safan jireen markaas ay ninkii yahuudiga soo qafalanayeen oo بالانتي الى لا غل اي نو عاتاي كبخينو مرتاسي ديري جن يهودكي يوكلا ويذا خدنا ودكم اذا خذنا ميثاقكم مرتكم بالان كان كا قادني بالفسوستا يسالو لا تاستكون حتى اديننا بالبلان كا دماءكم ولا تخرجون انفسكم نفسي اننا من دياركم نريد اننا كسالين سماقررتم بالان كا ود او غلاتين وانتم تشدون وربا مخاطبات كتين حاضر باتين مخاطباتي من الصا ثم امتم يدين هاؤلاء يا هؤلاء قوا نو يهود ولاه الله اللي. تقتلون وادليسان انفسكم نفسين او تي ولالكين هاي ايدن لا دشه او وكا يهوديها او اله ايدن كحرم الكتاب كنبا وتخرجون وتصارون فايقان كو او من دياركم من ديارهم عليهم دش ولا بالإثم وقوة أصارع سنه الله يسامح السوك عشان تنصارع يس... عن بالإثم دم والعدوان يع الداود يع الله يسامح الله الله يسامح السما كده مباركة ودي لي سحالي ويا سوك هدا يدين معدن وقوة ألين وصار إياه ومحبص والله ساقب صوي تفعل دوم واتفراني سنه مر كده قوة إيش لين قول الله قفاف شيء حواراً تبدأ حين بيصافر وينشارين ويديلا يينو قل يودي وكسرت وين يترك مديري مدن وصارا يقو محبيه فلصاقف تتدوب وتصفرن أيضاً وهو استوى محرم وهو استوى حالك وهي أشأنه محرم من الله حرمي عليكم يشين ان اخراجهم ان يودي وكسرتهم إخراجهم بهن طال إلهي وحيد أفتون منو مفرومين يساني جوده ذاته في بعض الكتاب النجالي لين جيوشاس وكل أحد مغنين الكتاب ققول عالفر ريكا كقالنا <تصفيق> قيبنا كتاجين افتو مينون مرومين الكتاب كتاب كبركي وتكفرون ببعض بركه انا ما كفردان الهي نفوي ولهديلين او غريو هاس كسالين تي <تصفيق> وي ككفرين وي ديلين كووي لي يلهديلين غريوي كسالين هو امره او سوفرته وي وي سنهيي مركا تن هو امر الهي وي قادن إلا يريد افاتون ببعض الكتاب تكرما ببعض كتاب بقيم مئات ومئات سنة كعمل فريسان قيم ومكثا كيسان على الفلك فما جزاء من طرح قبل ملك من فلوية. يفعل سمي ذلك الصداه كتابك اي قيمنا كعن فري قيمك كعن فما جزاء من روح جزيم فلوية. يفعل الص ذلك ش القيف على ققييمناك منكنذ كان يد الاف الم ي لم ي الص إ الجله يموين في الحياة الية نشدن يلو مل القيامة مع تقييانادي علىكر أن القيامة إلى أشد واللوئ علم بالي وهاي قاليان يلدونا واللوئ الى اشد العذاب على فكم ووقلك حقي وما الله اله ما هان من لوثا عما تعملون يهود هدات سين واحد صاينين إله ما لوثا يهودا خطاب لكن اننا واحيه وروددهم مرين ورمنك قدامين ورمنك كتخدر وروان نيمان شربلا واني نان ضبورين بلا وأن الله سبحانه وتعالى أي كتابك سير رسولي يسألوك ولا دقم الجري حقق وسط أو طمعنا كتح الدار ودوضي همارين وحقود دياننا من تشبع بطاوم فهو منهم هشبهنا إياك سانا لنصف ساسو رب الله سبحانه وتعالى ثم أنتم إذنك هاولا يا هؤلاء نفتي وتخرجون فريقا صحبه ثارسان ومنكم اذن كانكم سان شغنوا انصار باله كلفنيا مركزك والله غاد كانو غيي لقى ساري ولا قفالن ولا ليني من ديارهم غريودا كا ساليسان تدهرونا ايو انكم سو كاشن ان بالاسم دنب يا ولع ودانا با سو كاشانين يا كل دنب ودان او ديشان او خولاه قااسان او وكا ان عدو نوقوتان لو حد اي ديي مادان او لي ديين كانا قساار اي و تفادوهم و وهو محرم والحال هو محرم هو يحرم عليكم تشي اخراجو مركه ورو ان ب حساب با حرام ان كاي او ديشان القفارتان اي حد في ديي شبحان انسان افرانيس سو أرنكوا هاوي وهو محرم عليكم حالك وشو هاي وهلا كروه محرم حرم بها عليكم مش إخراج منا بسرطان أفتون من هنا مر من إنسان في بعض الكتاب وتقفون في بعض سماج زاؤم من شوفوا علمتك مكون يفعل ذلك تدايال ومنكم من كان كمذا إلا خزي المويين دل إن إلهي كدولي يوم من في الحياة الدنيا ضريب عليه مذلة وكان سمرن والمسكن لا تقصوا إلهي عساني لا دنك كدولي يوم أنت آخر الوجات ويوم القيامة يدونك ما يجعلونه يدون اللهودان إلهي السوح شرهابين يهودين همانكم السرحة هل هذه ويتأذن ربك الله يبعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يصنونهم سؤال العذاب وكحال خار ويوم القيامة يلدونه إلى أشهد على ما أنت وحال لقيني وإن وما الله بغا في العمار فرائفة قوات الذين كو يشتروا الحياة الدنيا بالعخرة. آخرة إن تيهال كأي سكن دجان أيه وحيك صو قاتينا ويكون بدشين أدون أ الدنيا أخرة أدون بدثور تيمو لا صل الله عليه وصحبه وتعالى روحك أدون دورتينا إلى أيوان نعيه إلى ما فيها إلا الله وعالم ومتعلم إلا الله وما وراء ضد كاس محال ساوية في سو عمل سبحانه وتعالى سو كل وخاسو دنه واحد دون ديرتي و ليس سان و تعاد اديه دونه و من, من, دار, من, من دار من لا يجمع من لا عقل له كرسول قال من لا مال الله اي دار من لا داره له سبحان اخره و كلين بي يجمع عقل خايف وهو واحد السجي يوحد الله وراء فقوة الذين هو قوي اشتروا يبسلوا الحياة الذين نرش يأدون كيكوي يبسلوا بالآخرة آخران تاسكت تا فوران ويعيدك لسيان يأدون يجب دورتان القاتنون فلا يخف والله أصدرين ما هي عنهم يجب حقوة العذاب ولا هم أهن ينصرون أخو الله إلني إلني إلني لسوح وقبطوا أن وقبطو حريستان هل ما هي ولا قد آتينا والله قد آتينا وانسن موسى نبي الله موسى الكتاب وقفينا من بعده وحن راعنا يوانس دوجر من بعده استجد دويه تبر الرسول الرسول خلاك كده بيسوع عيسى نبي له عيسى نبي له من هاي كمده وعطينا ونصن عيسابنا مريم عيسينا مريمها البينات بنسن عياد على العدد وإن الرسول هي عضيني طورروح لنصي ولا نوالينا إي برزكي ولا بكتينا إي شنبرتي ولا نوالينا إي وقائيو كتاب بنسو قدر وعيدهنه وحنفحو بروح القدس و روح الطاهر كهيلو الجهلة أفك مرت يهودين على رخضة يولجاءكم يديمت رسول رسول بما لا تهوة وحين الجعرين أنفسكم نبتين استكبرتم كبيرتين كبير بلوية تانسا الهي الشيخة سبحانه وتعالى ففريقا خواه يا قائد كذبتم انبيان الهي مياد بنتين وفريقا تقتلون مدشا والمحادي الهي كر الجيني سانسا ورب الله سبحانه وتعالى انت النبي الدليم انت الدهنيين نبينا موسى عليه السلام waxa ma samayn waxa uu raaqmay ilaahay kitaabkiisa wanaag waad tahay qissa maay sayudde waxa uu sallallahu alayhi wa sallam nim khawaris abaa walaa ka xanaaji فوالله كيموصل إلى لقد أودي أكثر من هذا أنا قسم الله يده ونوي إلهي بعدي حليل متي هذا عاد المتي الرهيو الحناقل جمله ونوي إلهي محمد صلى الله عليه وسلم أيو المتي دع دارتها أيو كي, دا كي. مركزه أنا لا يده يسكب من بالون إلا ليد الحنية سبحانه وتعالى حتى عوريس في توصي. ذات خسائي وحق وده وجيان ولقد أتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسول الرسول بان كدم بيتنا وآتينا عسابة نمري بان البينات بان عيال حلوك وقرآن يفوى مخلوق سوجر وأيضناه وحن كحوجنا بالروح القدس روح الطاهرين والجفريل فكلما جاء في المركز يهود ذاته رسول رسول بما لا تهو ولي ما ما لا تهو حين أجي علي نفسين استكبرتم بيس كبرسة فارقان كوك كدبت ميات بيني شنو فارقان نسقطو لنا مدشي وقالوا اليهودي وحي دان رسولك كودهن سالا وعليه وسلم قلوبنا قفل قلب غند وقفرين غورو قفلنيا لا قالي كار ويل قفلنيا واخ قلب غند واخا نو شيغنبه قلبي غند وقفل بابي كودغن الله اكبر بل القلب بمقفل لعنهم الله لكن الله بالعلي سبحانه وتعالى وكيف يقول القلب بقود موقف الله لعنهم الله إلهي بقال بكفرهم بصبع كفرهم بكل عنا فقليلاً وحاير ما يؤمنون أنت إله الرومانين أنت هذا إله الروماني يا رسولك وإيرفة هذا إيمانك كجر إيمانك وإنه نحب أن يتلعينه ويرفة وحب أن يرفة رومانين إنه نبون الله موسيق وكأية ما ما فقليلاً ما يؤمنون ولما جاءهم مركو يمت كتابا ومن عند الله إله أكس كيم يهود مصدق حالويايه نفر مايناي لما معهم كتاب يهو هيستين والصوراد وكانوا حي احايه يهود من قبل ان تنزل رسول كلاسودين كتاب كلاسودين يسبطون خوي جرجر خضل على الذين خوي دشود كفروا غالوبى فلما جاءهم مر كوي ما عرفوا به وحي اي جالنيهن سدررته لو جالنيهن او رسول صلى الله عليه وسلم يا كتاب فواتا كفروا به واكفوا كفرن فلنلعن الله على الكافرين الهي قال ودان ميل الجواب هل عملوا فلا عنا طلائع وجوه يو الرّياض، ولما جاءهم مكوي كتاب من عند الله، وكتاب كأنه قرآن كاو، لكتاب قال يسوع الماير رسول كيوسلا الله صادر، لا وإلا ينحاب على الله صادر، كتاب قال ليسدّي، لا أدون كردن يوم ما تدّم بإله صادر رحيم سبحانه وتعالى، كتاب كافٍ من عند الله مصدق حاله ويا كتاب كافٍ، مدّه ما ينعيه، أخر ما ينعيه، لما معهم كي يجأه يستنوا، وكانوا الحين هذا قهرة هاي وكانوا الحين هاي من قبله هري يستفسرون هو جرجر طلب على الذين كتاب كا يرسل كا جرجر قتل بجريمة ويا هذا بنيه أنصار سنشقناه إيه يو إيش لين جريمه ولا كنا صفناء مرك أنصار خلينا يانا قهر لقعد كذا يهودا وحيدي يهرايو سر كا الصدر يكتب كا الصدر دون إنسان كان كاب دونا إلهنا هو أنصارنا واحد دي دي دي دي واحد له إله سبحان أنصاره جرجاله رسول كأي أقاطين ضطقي عربت كلو لن أديدي سابسا اليهودا سيدك أنا واحد بمن بيكيق فعليه جن رسول بالسود و هذا وقت لو يمنع رسول الان الان كان ثان رعوبان إذا بابين الكات كانين الرسول شال جماد كالي شاس يجي ساوي وكانوا في هاي من قبله فري أنت إلى رسولك حقيقة هاي إن يصف تبعنا كوي جرجر طلبة الرسول كأي وكتاب كأسي كوجرجر ذلبي جرين على الذين كفروا إلهو الرسول كانوا وجرجر الرسول كمركون لهي ماذا كتاب كأليس دجي كتاب كرعنو الرسول كرهاش اللي جيت فلما جاءوا مركون ما عرفو به وشيء أي جرن أيين وشعرتوا ذوجنا الرسول كو كتاب كا كفرو به ويفكوا فرين ما عرفو كفرو به ويفكوا فرين الله على صافين به مش تروا بيه واحد يسدان أنفصل واحد يسدان محاوي وقال لهم ان يكفروا انه يكفوا فريان وحي وباس هي واحد يبتين وبا بنيها بما أنزل الله إله يرسل السود يبغين حسب درس يهود ما هي رسولكم دين وحيوم ما ريني إنو فيبني سائل كدرانك لأن لمدين عرب كرسول بأمانة يوسفات كارو وكاسو وحيوم ما ريني انه يا كي ماني مركو عرب نقدوا وقولوا رسول أن لا قصد دين وياك وعادي عنده سمر بنوميجة شو منيجي هذا عيسى نقول له موسى محي قصة هاي نقول له بينه عيسى بيه حقي ويكتسجانه بنان كهس كذجانه عيد كريم سيا سلا بيه أي وحاء إنسان أبى تبنيه بما أنزل الله وإلهه وتنسوه دجيء بغيا وكتابه وإلهه بغيا حسد دشت ح ين أن ينزل الله وإلهه وتنسوه دجيء من فضله سجى فضله كتب وإلهه قول بفضل الله وبرحمته وكتابه وإلهه والنعمة هي فضله كي هو ينوي بقي حسد دبت أي حسدين أن ينزل الله يوم سود كتابك من فضله فضله جيشه على ما يشاء الله صار دشوا من عباده ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فباوا ويلن نقدا بغضب عرو على غضب عرب دل صار انت عرب وإله سبحانه دشوا ضيع نبي الله عيسى النبى أو ابنية نبي الله موسى عليه الصلاة نبي الله عيسى وابد بنية أو كوديل ثمن وهي الواد لله نقول لهم أنه يهدد من الامتاع على كل الامتاع لبقى السلامية فبقوا بغضب على غضب وحي آخر الله قالوا إلا النقضين والدشرة وضفوا له وعروا على الظهرم ولل كافرين عذابهم مهين كافرين تلك كوهوين عذاب مهين إليه رسول كان يقول لهم هذا اليهود هو أهل كتابه قالوا هذا مركز يقول لهم أيضا ما يدلوه أدوه هو أجربا مشرقا يومجوسي يكاين دين الله كان دلكي، وواحد بنعجله، هاي فوضى هذه. قال كي واحد واحد سمعنا يوم في، وإذا قيل الله مركل يقول له آمنوا رميين بما كتاب أنزل الله إليه بالسودة قارو حيلهن، نؤمنون رميين بما كتاب في نزله السودة حرين، كان رميين منه ما رميين الصدق. يقعد رميين، الثورات ما يلبس. ويأخذونه وقال إليه فكوا بما وراءه كي به. ثورات من رؤيا كي قد دمبين هي كوتتي قد دميسه او انجييريا فرقان اين ويبري ويقرون بما وراء والحال هو الحق وحك دبي وثورات وهي حق او رمين هو حق او رمين هي اللي ما او ولاو ولا الله ولا كتاب وكلام كالهي لودو قل حات هذا فريمه من حيبات ادات سمي كتاب كي ثورات انبياء الله نبيين ذكريا ان ويلكي يا يا حي يا دري يا هويل دري انتاع حصول بالدليل قلوا حاتر هداط هوين سنتين كتاب ما كتاب إلهي بعدها نبي يا نبيه ذي إله للدليل أنبيه ذي للدليل فلما بحيه ستقلون قل الله إنسان أنبيا الله يود شيئا من قبله هري إن كنت بدات المؤمنين هداشون شيء إنسان كتاب هوين سنتين وربحان أنبياتهم دشة نبي إلهي سبحانه وتعالى مي إلهي أمر إله ما كتاب سفر ياجر ما كتاب مرة مرة مين سنتين حتى مرة ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاءهم والله يقد جاءهم وحاول موسى بالبينات آيات عد عد أيو أكاني فواللوض ويسو ويجرف هو قرآن يكون مخلوق وقال أو مخلوق ولقد أرينا موسى تسعى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل اذ جاءهم كتاب الطورة الآن كان يكتب آيات اللوض ويقف مخلوق إيا القرآن أي لاي ولقد جاءهم موسى بالبينات ثم اتخذتم محاجي الاثنان كتاب كنتي لو ما مقنابي دي بي سي سميسته على دي با سميسته ثاني عاودوا ربي كدغاتين من بعده بعد الذهاب انتوا اتجروا اذا لا الله وي هلكا ايغ سوخو كتاب بانينكين الى هي ايغ سو دجيناياي وليبه هداري اركان فرعون او لهلاغي بي اركين بي سميستان. وانتم ظالمون اذا كو غاله او و الى ان غير كاعبد ثم اتخذتم بيناتكم مثل اللي يليم حد أما أخذتم حصن سين الحجل وثاني سين من بعده بعد الذهاب موسى أو من بعده بعد البينات انت بائنات كلايدين كائنات كدبات بس سعيدتين كتاب أنت إذا كسرت دقي والله إذا كم غنم أنت ويدين بائنات كليهما مخلوق آيات كاس سقال كأو كائنات قال عارتين كذب عابدين وأنتم ظالمون وإذا خذنا من وذكروا وقذ كرو ورب واحد ثاني سين أهرائو جشانو يقولوا خصوصه سبحانه وتعالى قصة النقد ورسولك رويت صور بله وفروفسوس إذ واختي أخذنا أنقادنا كتابكم بلن كين ورفعنا أنقرية الله فوقكم كيشي الناطور بور صنحر الصمري وأمر ما قادنا إلى ويلين ماشد دون دون راتجنا مر بنا كسب ورفعنا فوقكم طورة خذوا وقلنا وحنروا خذوا قاد ما ما أعطيناكم كتاب عن الشيء إن da caddeey kuwa si dhab ah wariy dhag oo qad wasnaa maqra dhageysaa markii la idin ku dul akhaynay dhageysaa qaaruu haydan samayn aan waan maqalay oo wacsayna galni oo dadii waan maqay laakiin ma qaadanaynaay samayn aan waxa ku dhax jiray magfulinay ma aha kan na fara iyo yelmay wa ولا لعب في في قروبهم قلب غودا وحا لعبتيه ولا جعيتين الحجر عباده الحجر الدبقه حاوسان كيو اي القلب لو غليو شيطانو غليو بكفرهم بيساوي كفرهم دغاله يا حي المرص قلبي ولا كافر او قلبي غودا قلبي حن سبحانه و امدويو سادر تبد في بكفرين بساعي كفرن قل وحات هذا ليس ما يأمركم به وروي أن فري إيمانه ومن كتابا ورسلا والروح من الويل ويا قانا إلى غيت عب وإلا الله يأوديد ووقع كتاب إلى وهم قل وحاتا ليس ما يأمركم به إن كنتم مؤمنين عدد من إبنه سات سكان المؤمنين بنا يذكر إلى ونجد على في ليهين واحد إيمانك قل وحات إن كانت ذاتك النوع عاصة إلهي سيناه ورمي وحي صحيح الخان ولي قلنا إلهي ذاتك أنك أنه يجعني هو أنك أن نرى ليس علينا في المجين السبيل إن كبد العرب كانت حولي إسفحنا إلهي ذاتك أنه يجعني إلهي أنك أنه يجعني شعب إلهي ونحن أبناء الله وحباه إلهي أنه لا يمهي وقال في اليهود ليست وقال waka dadka kale dhan wax ma anaga kaliya ay weydas ka qiimaha dadka kale anaga nabaawu ina noo adeega qul hu taala in kaana haday ahaayso la kumiyin ka hada leedahay tan si gooyay dadka kale hadd ilaahay min dunida dadka kale soo kooyisa fasaamanda wal maw hadadu tiina لما تسول حاله وتوه يسجد شيء الإنسان هذا يرنتعي وحاسه من إذا لمش إن الله عليه إلا مركي ووردن. هذا إذا اللالهين مو التمني أيه الله إذا كنتم سادقين إلهي مو التمني مه أبدا مو مستمني يو ولا أبداً بما قدمت أيديهم ويسوقيه من الإجارين وإلهي أكثى سحوج والغارين بيسوقيه صادق الموت ثمانين مهيّاً ورني تمنوه مو كثمانين أبداً بما قدموا روحهم أيديهم قاموا والله وإلهي عالم وموهوب يبتضالمين إلها الجارة ويقانه ظالمين ترع الصادق إلهي ويقانه ولا تجدنهم نبي الله محمد مسلم كهو والثري والوجان والأركي أحرس الناس ذات قوة ودد هو ود عالم على حياتهم نرى الضجيج أنا النورادنا عدون كزك جو جان وعدت هذا هو ود علم صار عدون نرشج جعليه إنه هذا هدر وإحياء لو أولي يوم راعوا حكص الصورانه إلى يصدقه الشاعي إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر وعدد فريسمه من هذا عيب دم شمل الروا صار عدون دم شده لبين هذا الرسول يا جاله ده إن أنا ينقطع كأنه يصير نعوذس كمان يصير عندلوه إن هذا مبين إنه واحد هذا ينحسه. لوا أيوه إلهي اله نقص صليدي. ولا يبعدنا فيه قروب كمل وهم. ولا ينزعنا فيه قروب حدود الدنيا وكرهيه فيلو بيرسل. مركز اللباس لا يدكه له. جاله قدام بعيدين ورور صان يصير ما يود لكن موجود adunkan wajaysanaya guriga iska joogtaan oo gaariyaha iska haystaan oo beeraha iska joogtaan oo dowladaha iska guushaan صدق قوان ودج علينا يهين وودد هذا البلد على حياة النزل ومن الذين أشرقوا حتى كانوا يرجع عليهم ومن الذين كوي كانوا يرجعين أشرف وأجروا إلي ورهم يسمو مشكين تا يودا كنا رجعت يودبو علي وسجعل جعلنا يأو الثمانين أحدهم متكود لو يعمر إن عمره جي سلا جد يقول لا عمره ألف سنة كن صن وما هو عمره جاس هديف كن صن ولا عمره وما هو ماء هان ألف sanaha bimuzazhi mitkasogayna من alad kun sanadi imri salayada dhigo mariso alad masogay بروح الله dhaaya ruuha kun kasaro la nooliyo alad galay يوما yawman oo bacda yawan bay dhahay adun kan ugu raaxbadnaa adunka ilaahay abooray oo ahlan nar ka laakiin wi rasuulku markaas hal marnaarta la qoosinaa hadii ka saay markaas xidhii waligaa naxma ma وخباس بدنى فو مؤمنها الجنة هذا لكي نية حالا لا ياره بيمشي وما هو وعمر قادير هذيلو عمر دير يبقى أو كنسنا وما هو ما عمر دير في مزحجه متكفرين من العذاب كفرين هي عذابك أي عمر إن لا عمر سيء عمر قادس سيء هذا والله وإله يبصرهم بما يعمره إلهي و هو بيهوارك و هو يستمعنا قل و محمد من روحك من روحك كان أهالي عدوا لجفرير قل أهالي ملك الجفرير و ملايك غفض بضن فإنه جفرير نزله قرآن كإساء كسر على قلبه يمعال رسول كواه و إلهي كسر و إلهي كسر لذلك و ملك الجفرير بإذن الله إلهي سبحانه وتعالى دوني ديس إلهي و إضمي القرآن كفو كان قلبه فوقي مصدق حاله وياه كان مثل رميان اللي ما بين ديه يهود حاله وياه هنون وبشرة بشارة للمؤمنين جوية هذا صعب عليه أو صعب وحيه يهود برسوله صلى الله عليه وسلم مسلم هذيك وصيح مركز وحي سؤال وديان دورة الموت هويه أبي وشبهها أهل الجنة وهالعنية المحاوة الرئي وكرحيل سؤال وديان مركز وحي وحات كلام كوي الدين إن يا ملاك تحقق هذا ولي جاجاه يا كوي وحجة مركات وحوي الجفريل ذاك عدونا من الملاك وايدهن كم هو الراعي إن وضعه ساحب كوي وعلم جن ملاك إلهي سبحانه سوت صعيدا كسودي ووحات من كان خروجه عدو للجفريل فإنه الجفريل بأنزله القرآن كسودي على قلب كبيدين الله مكسودي مصدقا حاريا وقرآن كان يمر ويناء لما بين دينه وهده وبشر الممتن من رح كان هذا لله روح إلهه حلوه روح يروح ممن حلو النخلان نعه أو عدواه إلهنا حلو جوي ملائكة سيا ممن سيا أنبياء سيا روح حلو النخل إلهنا وعدوك من كان هذا لله وملائكة روح حلوه ورسوله وجبرييل والمثال فإن الله عدو للكافر إله سبحانه وتعالى waa daawad ba ka dhaxay sidii dagaal gaala walaqad anjalna wallahi qad anjalna wonsuudijna ereyka ayatan ayada bayinaat la yilaa ayada oo quraana kan kugu soo daji kuma ykuru kuma kofri biha ayadaha ilal faasaxuna gaalada mooyeen ba kofri waytay yahuuda oo kale awa kulamaarka soo caaha du ay barlamaan ahdan balay wa yahuudee nabaduhu oo بل أكثرهم بل انك لا يؤمنون الها مره يس انترويسن وا قليل عبد الله السلام هي هي كعدله دديا بل انك سبحانه وياه كب حيو. او كلما كتو عهد اي بلما او الى بلمان سبب بلن الى تا قاد تو برينا سومر عهدن بلن نبد فريق خوهم يا بلانكيت خوريس خوهم يا كميدا بل أكثرهم بل انك لا يؤمنون ولم يجاهم من توي رسول ومن عند الله مصدق حالويهي مثل روماين رسولك تلمع معهم كتابك في أيه سين، إن هذا وثوري فريق قح والثوري ومن الذين كوي كملا وثور كتابه التي كتاب الله كوي كتابك التي الكتاب كه كتاب كله أكنها وثورين ووراء ظهوري واحد بعد نعير صوت حتى رمينا ساقه ثور، نبرك دويس تكسور. هذا هرايكتو تهلايا إن رجك قصور تينا حلو ساقه ثور، نبرك دويس تكسورين كتاب واحد نبرك دويس لجت تروح كانوا الله يعلم السني يوم أقبضهم وأن علمه اللهم. وين يقرأن كتابه إليك. سأل عروة وذو ما تطل الشهادين على ملك سليمان وما كفر سليمان. واتبعوا يهودي ويهود زاعم. ما تصل الشهادين والشهادين توحي أخرجه. عادن صاب يدون اللهيد ووحى يهودي كتاب كان الدين تني. سأشوش قلبهم بين كفر الجيران. وحى شيعي وسليمان وحي haddii ay markuu u dhintay laga helay oo ahaa saxirka waxa ay dhaynay markaa soo yahay subhana oo iyaga sheegay inay raacan iyo jin iyo wax dar wa tabu شاهدين تكفر الكبري يعلمون الناس ذاتك أيه باران السحر روح الساحرة ها وذاتك السحر برئته وحصيرة وهكفر إليه ذين في سكبحه وما نزير ويحران ويحي اللوسودي على الملقيين لواذن ملك الملق دشود بالبابيرة ماشل الله مقال درب ليتأنوا عرفو تلوه والسحر كان عام بكتيرين مسرن هروته وماروت ولواذن ملك مرعات وما يعلماني ما ka saddex da'da oo na deeq waqti way iyo keliya in ay qaadanayso way ilaahay laakin laba amarka muftiilay ku soo diray imtixaan way barato oo faan fasho nar badgalay saxasi uu sheegay kay marka xiyaarkii denar ta ku doonay way meeshita wa la baray ثاني تقييد تلقى توصيفه على روح بني هاي نفيه كان عنوهم أنزل اللوجم السودجي لكن سار لروح بني هاي وهم أنزل فحر راعنا وقلا فع على المراقبين بدليل ما ما شاء الله. وركب بابل يمجد يم مرقدها هروسة وما وما يعلمان الصحة ما ببران من أحد حتى يقوله إلا يقول لهان إنما نحن فتنة انتقام إن dadka wiilahi kala saaray ruuxak toos u gaarobay iyo ruuxa galnimadi caddeeydo garkay ka fogaanayo oo iimaanka iyo in labadagu ay no soo diray ee wama yaalimanim baran min haddii hatta yaqula illaay wa kuufi u soo doonta ka barashay si waxay dhiyeen waradheerba oo baran way minna ma labadii malag xaqooda maayo farriqoon waxay ku kala geeynaan bii maaga bayna al mar iyo jawji ninka iyo naagtaas waxa dadka lagu kala cairyo istaabays jicil waxa ugu badan saherka wuxu waa waha saneyna waa kaafir haddii san weyn la dilo waxa lagu ruxo oo ka idiin oo kitaabka ilaahay ku istaagan waxa ma baran هو اللي سحر كامين أحد إلا بإذن الله سحر كسرال وقص ميء إله يقدر في هذا السر إله يقدر وحقو يروحوا كم يركروه هذا إله يكوشرنط أو رب سبحانه وتعالى كلام كيس قلبي فاجت وعند تعخيريت ووكل إله, إله ما نجلي إله إذا كبرنا ماي أذكروا لنا إله يأمركم سبحانه وتعالى فينا يوم ودوه يسال ما يضرهم wax دبائية ولا يفهموا سحر كامين وحقو الترينين ولا قد علموا وحي لا مانيش تراهو الروح يبرطه وييبسد او دي روحه سحر كبرطه ما له غنو سنقول عين في الاخرته اخره من خلاق المصير ولبيته حبات له ما شروا بها انصص وحين فقدوا غتهم وحين يفدن او غاليمدها او سحر برشدها ايا باث لو كانوا يعلمون هداي انكو هداي تبهين وحا يبسين ووا باث بدن بالي سبحانه وتعالى ولو انهم يوا امنوا adday ilaahayumma in lahayn wa taqow ilaahay shaaxirka ka baranayaan ilaahay ku kuubrinayaan adday ilaahay subhana wa taala iyey rusul fi sura al-rumaylah wa taqow ilaahay ka aftan lahayn amarkii saqadan lahayn lamasubatan aba almaru min خيرات khayraat ka oodhan iyo wuxuu Ilaahay jecel in صوت farso marada Ilaahay ka ولو taqwa Ilaahay ku dadaal walaalannu aamano oo taqow lumaqooban abaal mar min inda Ilaahay خير Ilaahay ka kale لو aan u khayr badan lau kaanu calaayeen hadan in ku ogeynayno ogeynno sadarta Ilaahay ku qufriyan taqwa ka fogaad ya ayu haldina aamano waadiguurise surada ku jirte Ilaahay subhanahu wa taala maraca ku dhawaad Ilaahay subhanahu wa taala naxariis iyo salaam khubuu ku dhigay dadka nimbaayii dad baan sitti aan u dhageysay dhig degta dig khayr bu ilaah ku faray ama shar ilaah kaaray sitti aan u ayaad kaada u dhageysay u dhagdig bu daydiga magaca ilaah ku dhaqay yaa ayuu dadina aamama dadka magacaalahu ilaahina xariista yaa fadliga uu siiyay wax la iska helama maal laguuma heero oo la maray oo dhulal la tagey laguuma heero waa يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا هذه هنا فرائحة لفتيه ذلك السنين وقولوا نظرنا واسكو حاجة معناها واسكو مت لكن كان هذه هنا أبو علي سلمان وتعالى واسيد هذا رسول كانوا صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيحها يسدين خبوط النص ولكن اللي يقول وأنا معنى. خبطت لقصة وأنا أتكلم معه خبوط دي على قصة هذانا أدم هم yahudiyow wax kale wiyaqaan laakiin hadda ariga waa isku mid wii la ta polo raacina hadheenna nus noqro rasuulka laa wada ne sheegayeen saansita aan ugu dhageysan durna yeen waa isku mid noqro laakiin kanba aan durna kaana hadheen maxaad yahudda ayaa iyaga ayu yaqaan حاول نغذل قدي إن رواه اسمه ثامر لكن نمنك هو فقير ومن تشابه بقوم ثو منهم ويهيء هو فقير ووحى إدكسان هيدكسره هذا قالوا على يد إدكسان وحاله رواه مسلم إنه كفوا قالوا أو ااا هو صن من تشابه بقوم شعر كوضي بقن كوضي هذا الله راضي وحى صريت كفوا قالوا سار رواه إلهي ولا سبحانه وتعالى لا تقولوا فاحينا هذه وقلوا انظرنا الله لا, لا سألتكم بذلك كان بها كان هدهن واسمعوا الوحى الذين فريد لقد قال الله سبحانه وتعالى أمرك إلهي كرسولك هذا نقوع عن الفرق وللقافرين عذاب عليهم كو إلهي كوكو سبحانه وتعالى ووامرتي سديدة وحي عذاب حنون بضنوا ما يودهم ما الذين كفروا كو قالوا بي وميها الكتابي وراء المشركين القوى المشركين يا الهي المشرك يا الهي المشرك أن ينزل المجعل إلا تودجيوه عليكم دوشينا من خير خير إلا أن كل تودجيوه ومن ربك هذا هو خير لأنه لم يجعلوا الله سبحانه وتعالى هذا هو كتابك يهيني هذا هو مشركين تجيهيني قالوا نم إسراعي الهي المسلمين تدلت أنه لم يجعلوا الشركة اللي جاودوا ما عانيتهم قد بدأت البغداو من أكواهي وما تخفص دونهم أكبر مركز وحي رشان اظ عليكم الرحمن فرطي عنيس قالك هذا دد بدن ايو هيستانو في عينيه او خوغا غاشين كوهو سنطه او دكا كو كره جيي او ديركا اسكو جيعليسي او وكاسو ما علمي انا امينكود يو يري هي باي كو امانيا ايغنو وين جالاد لا جيعادو لا امانو لا سو دويسو هذا ما ليس قالاد في عن سلام قالاد قالاد في عن تري با يوه maan weeray wuxuu jiraa weembar imaraadka taxato markaas arrurti ka in kiba kadhinto qaraamada baal ugu yeynta tirwadangay ka bixaya markaas lacag inta allee ugu soo dalay kanii sadday taxato markaas la soo siyo waraaq inta allee go mesha doontaan ku ina lacag inta allee baa nina waka qaata waka anigiya sadda naqaas markaas ay kala orden qaasa darru fiishege u xule gaalada dafican in kii warkaare war نار بك هو يريت كان روح الاسلام كهاو ديبو خوميه نار كوما يريت لكن نار بك هو يريت فكو غادانين دينتا لي كا غادانين قليل بكو الله ما يود مجرا الذين كفروا من الكتاب ولا المشركين يكون مشتكنتها هي الا السعوديه عليكم فيشن من خير خير ان لي كسو ديو نكبدكم ربين حجي ان خير ان خير نوع و و دونا نقده هشان ما جعلوا ان الهي كتابك ف على خشاه الهي سبحانه وتعالى نحاريس ان دول واقه هشان ان وله جوجتان ان خير ان لي لمجعلوا انت شركينا كشقين سين ترجين لهي والله يختص برحمته نحاريس سوف غار يلم يشا الروح و خير ليه ربان والله يا اخو قال سنه الى شبر بالله سبحانه وتعالى قال ده ها عمراني والله ويعالي ذو الفضل العليم وكان هو اسكل فضل اللي وين فضاءيشه في لاح الله قد كتاب والله